أعوذ بالله م ن الشيطان الرجيم و ل ق د و ص ل لهم القول ل ن ا ع ل ه م يتذكرون ا ل ذ ي ن آ ت ي ن ا ه م ا ك ت ب من ق ب ل ه هم به ي ؤ م ن ن و وإذا ل ل ع ل ي ه م ق ا ل و ا آ م ن ا ب ه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 وقالوا إ ن نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرمنا من ان تجبى اليه ثمرات كل شيء تجبى إ ل ي ه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون وكما ه ل ك ن ا من ق ر ي ة بطلت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إ ل ا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آ ي ا ت ن ا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون وما متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها وما عند الله خير و أ ب ق ى افلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا اغويناهم كما غوينا تبرانا إ ل ي ك ما كانوا إ ي ا ن ا يعبدون وقيل د ع و ا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم و ر أ و ا العذاب لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أ ج ب ت ف ع موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه و ن ف أ م ا ب و آ م ا ء الله الحسنى ا ف ع ى أ يكون ي من م ا ل ف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 له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم و إ ل ي ه ترجعون قل ر ا ي ت م إ ن جعل الله عليكم الليل س ر م د ا الى يوم ا ل ق ي ا م ة من ل ا هم ويل الله ياتيكم بضياء أ ف ل ا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من ل اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون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 واتيناه من الكنوز ما إ ن مفاتحه ل ت م و ء ب ا ل ع ص ب ة اولي ا ل ق و ة إ ذ قال له قومه لا تفرح إ ن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره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 ا ل ل ه قد اهلك من قبله من القرون من هو أ ش د منه قوه و أ ك ث ر جمعا ولا ي س أ ل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون ا ل ح ي ا ة الدنيا يا ليت لنا مثل ماء قارون انه لذو حظ عظيم وقال الذين أ و ت و ا العلم ويلكم ثواب الله خير لمنام ن وعمل صالحا ولا يلقاها إ ل ا الصابرون فخسفنا به وبداره ل ر ب ن فما كان له من ف ئ ة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين و أ ص ب ح الذين تمنوا مكانه ب ل م س يقولون ويك أ ن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ا منا ل ل ه علينا لخسف بنا و ي ك أ ن ه لا ي ف ل ح الكافرون تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين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 إ ن الذي فرض عليك ا ل ق ر آ ن لرادك إ ل ى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أ ن يلقاني و ل ي ك الكتاب إ ل ا ر ح م ة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك على ايات الله بعد إ ذ انزلت إليك ودع إلى ا تكونن من ا ل م ش ر ك ي ن وَلَا موسوعه النابلسي ل ه إِلَٰهَ ء ه للعلوم ك إ ا و ج ه ه الْحُكْمُ إ ل ي ه تُرْجَعُونَ ب س ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ا م ي ه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 أ ح س ن الذي كانوا يعملون ووصين ا ا ل إ ن س ا ن بوالديه حسنا و إ ن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إ ل ي مرجعكم ف أ ن ب ئ ك م بما كنتم تعملون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 المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آ م ن و اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إ ن ه م لكاذبون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 ألف سنة إلا ل فأخذهم سنة خمسين عاما ا ط وجعلناها ف ف ا ظالمون ن وهم أ ي السفينة ن ا وأصحاب ه و ج آ ي ة للعالمين و إ ب ر ا ه ي م إ ذ قال لقومه ع ب د و ا الله واتقوه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 من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه إ ل ي ه ترجعون و إ ن تكذبوا فقد كذب أ م م من قبلكم وما على الرسول إ ل ا البلاغ المبين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 ان الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون وما انتم بمعجزين وما ل الأرض ا في س ء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا ب آ ي ا ت الله ولقاء و َ م و ل لَهُمْ ََ ك ع َ ذ َ ا ب ٌ ل ِ ي م فَمَا ٌَ ا ك ن َََ ج و ا ب َ قَوْمِهِ ِ إ ل َ أَنْ ّ ا ق َ ا للعلوم ُ ق الاسلاميه في ذلك لايات لقوم يؤمنون وقال إ ن م ا اتخذتم من دون الله أ و ث ا ن ا م و د ة بينكم في ا ل ح ي ا ة الدنيا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 انه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا و َ إ ِ ن َّ ه ُ في ِ الاخره ِ لمن َِ الصالحين ََِِّ و َ ل و ط َ ن ِ ذ ْ قال ََ لقومه َِِِْ إ ِ ن َّ ك ُ م ْ لتاتون َََُ ا ل ْ ف َ ا ح ِ ش َ ة َ ما َ سبقكم َََُْ بها َِ من ِ احد ٍَ من َِ العالمين ََِْ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 أهل هذه ل ا قالوا ر ي ة إن أ ه ه ل كانوا ا ظ م ي فيها ن إن ن قال ق قالوا نحن أ ع ل م بمن فيها لننجيينه و أ ه ل ه الا امراته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم درعا بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك ان امراتك كانت من الغابرين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 وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلنا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من خذته الصيحة ومنهم من خ س ف ن اغرقنا به ومنهم الأرض من وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إ ن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك ل م ث ا ل ن ض ر ب ه ا للناس وما يعقلها إ ل ا العالمون ن خلق الله السماوات ولرض بالحق إ